وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفوض ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أُقْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فَمَا أُقْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إلَّا مَا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَطْبِيبٍ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 ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يديع أجر المحسنين فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ جِئْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا قُتِفُوا فِيهِ وَكَانُوا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 أَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ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 السماوات والأرض وإليه يرجع الأم كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف تلك آيات الكتاب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 وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه أبت إني رأيت أحد أشركوا كبا إني رأيت أحد أشركوا كبا والشمس والقمر رأيتهم لساجدين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 قال قائلٌ منهم لا تقتلو يوسف وألقوه في غيابات الجب وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارات إن كنتم فاعلين.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 وأوحينا إليه لتنبأ أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء أي بكون قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متائنا فأكله الذئب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 وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ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 إنا لم رها في ضلال مبين فلما سمعت بمقرهم أرسلت إليهم وأعتدت لهم متكأ وأعتدت لهم متكأ وأتت كل واحدة منهم سكنا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 وإلا تصرف عن كيده أصب إليهم وإلا تصرف عن كيده أصب إليهم وأكون من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده إنه هو السميع العليم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 أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه عنه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما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 يا صاحبا السجن أرباب متفرقون خي أم الله الوائد القهر ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتها أنت وأباؤكم, سميتمها أنتم وأباؤكم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 وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبعكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف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 ثم يأتي من بعد ذلك سبعون شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك اتوني به فَلَمَّا جَاءهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِ قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قَالَ مَا خَطْبُكُم إِنْ ذَرَوْتُمْ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ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 لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين صدق الله العظيم